بسم الله الرحمن الرحيم القيامة الملك يوم يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا يوم عسير يذيب هوله الأكباد فحين تحق الحق وتقع الواقعة والقارعة يبدأ الحساب ويقرأ الكتاب وتجزى كل نفس بما كسبت يوم يعذ الظالم على يديه ويوم يعذ الضالِم على يديه يقول اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا عبد الله يا عبد الله تخيل أن القيامة قد قامت والنفس الأمارة بالسوء قد لامت وانفتحت عيون طالما نامت وتحيرت قلوب العصاة وهامت وكل يقول نفسي نفسي نفسي يوم لا ينفع مال ولا بنور إلا من أتى الله بقلب سليم فلا تكلم نفس إلا بإذنه فإما جنة وإلا جحيم قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء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 ولا ينفع ندم الغاوي تسجيلات العرضية الإسلامية تقدم قراءة من صلاة التراويح والقيام لسورتي الفرقان والشعراء بصوت القارئ مشاري بن راشد لعفاسه والآن نترككم خاشعين مع التلاوة